ما أمرني الله بتبليغه إليكم من توحيده وشرعه وأنا لكم ناصح فيما أمرت بتبليغه أمين لا أزيد فيه ولا أنقص وهذا الإنسان حينما يؤدي رسالات الله تعالى فهو يقوم على أفضل مقام في الأرض نعم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 فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون أو أثار عجبكم واستغرابكم أن جاءكم تذكير من ربكم على لسان رجل من جنسكم ليس من جنس الملائكة أو الجن لينذركم واحمدوا ربكم واشكروه على أن مكن لكم في الأرض وجعلكم تخلفون قوم نوح الذين أهلكهم الله بكفرهم واشكروا الله أن خصكم بعظم الأجسام والقوة وشدة البطش واذكروا نعم الله الواسع عليه رجاء تفوز بالمطلوب وتنجو من المرهب أيها الإخوة في هذه الآية الكريمة بيان لشأن ما أنزله الله تعالى فسمي ذكرى لأن الإنسان يتذكر به أمر الله سبحانه وتعالى وزادكم في الخلق بسطه فالإنسان يستذكر اليد والرجل والجسم وجميع القوى يستذكر الإنسان هذه النعم ثم قال ربنا في هذه النعم وفي غيرها قال فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون فالإنسان يذكر نعم الله تعالى بقلبه وأنها من الله تعالى منة وتفضلا، ويذكر الإنسان يذكرها بلسانه حمدا وشكرا لله تعالى ويذكرها الإنسان بجوارحه بحيث يضع هذه النعم في مرضات مستهة ثم قال لعلكم تفلحون أي لأجل الفلاح وكلمة الفلاح نسمعها من المؤذن ليل نهار صباح مساء حي على الصلاة حي على الفلاح ولذلك الفلاح هو البقاء في الجنة وقبل الإنسان قبل أن يبلغ الجنة ينجو من النار فإذا هو النجاة من النار والفوز بالجنة وهي أرجع كلمة عند العرب فالإنسان يعمل بهذا لأجل أن ينأل فلاح الدنيا وفلاح الآخر. نعم. قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قومه له اجئتنا يا هود. لتأمرنا بعبادة الله وحده ولنترك ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا من العذاب إن كنت صادقا فيما تدعيه وهكذا أهل العصاة في كل زمان يحاربون أهل الدعوة إلى الله تعالى قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم, سميتموها أنتم وأباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فرد عليهم هود قائلا <تصفيق> لقد استوجبتم عذاب الله وغضبه فهو واقع بكم لا محال أتجادلونني في أصنام سميتموها أنتم وآباؤكم آلهة وليس لها حقيقة فما نزل الله حجة تحتجون بها على ما تدعون لها من الإلهية فانتظروا ما طلبتم تعجيره لكم من العذاب وأنا معكم من المنتظرين فهو واقع نعم. لأن جيناه والذين معه برحمه منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين فسلمنا هودا ومن كان معه من المؤمنين برحمه منا واستأصلناهم بالهلاك واستأصلنا بالهلاك الذين شذبوا باياتنا وما كانوا مؤمنين بل كانوا مكذبين فاستحقوا العذاب والى ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره قد جاءتكم بينه من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم ولقد قد أرسلنا إلى قبيلة ثمود أخاهم صالحا يدعوهم إلى توحيد الله وعبادته قال لهم صالح يا قوم اعبدوا الله وحده فليس لكم معبود غيره يستحق العبادة قد جاءكم آية واضحة من الله على صدق ما جئتكم به يتمثل في ناقة تخرج من صخرة لها وقت تشرب فيه ولكم شرب يوم معلوم فاتركوها تأكل في أرض الله فليس عليكم من مؤونتها شيء ولا تصيبوها بأذن فيصيبكم بسبب إيدائها عذاب موج. من فوائد الآيات ينبغي التحلي بالصبر في الدعوة إلى الله تأسيا بالأنبياء فربنا جل جلاله قد قص علينا قصص الأنبياء وفيه ما أوذوا فيه وفيها صبرهم فينبغي على الداعي أن يصبر ولذا قال ورقا للنبي صلى الله عليه وسلم ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي من أولويات الدعوة إلى الله الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له ورفض الإشراك به ونبذه. الاغترار بالقوة المادية والجسدية يصرف صاحبها عن الاستجابة لأوامر الله ونواهه النبي يكون من جنس قومه لكنه من أشرفهم نسبا وأفضلهم حسبا وأكرمهم معشرا وارفعهم خلقا الأنبياء ورثتهم يقابلون السفهاء بالحلم ويغضون عن قول السوء بالصفح والعفو والمغفرة وفي هذا يتعلم المؤمن السير على سنة أنبياء الله تعالى هذا وبالله التوفيق